Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabb al-alamin, al-Rahman rahim Malik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 in een محفوظ Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, Rabbil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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين